إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة لا يعزب عن سمعه أقل الأمين ولا تغيب عن بصره حركات الجنين زل لكبريائه جبابرة السلاطين وتلاشى عند دفاعه كيد الشياطين قضى قضاءه على من شاء من الخاطئين وسبق اختياؤه لما اختار الماء والطين فهؤلاء اهل الشمال وهؤلاء اهل اليمين أحمده سبحانه وبحمده حمد الشاكرين وأسأله معونة الصابرين المخلصين وأصلي على النبي محمد المقدم على النبيين وعلى أبي بكر الصديق الأكبر أول تابع له على هذا الدين وعلى عمر بن الخطاب الفاروق هو القوي الأمين وعلى عثمان ذي النورين زوج ابنتيه ونعم القرين وعلى علي أسد الشجعان بحر العلوم الأنزع البطين وعلى جميع الآل والصحب زوي الفخر القويم والنسب الصميم ولعن الله الرافضي ذا القول الزميم والمذهب الرميم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما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 صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا هو المجلس الرابع من سلسلتنا سياط القلوب تلك السلسلة التي دبجتها معكم نرجو من الله عز وجل أن تعمنا رحمته فيذكرنا بالآخرة لتنزع تلك القلوب من هذه الدنيا الزائلة فلا تركن إليها طرفة عين فإن في الركون إلى الدنيا بالقلوب العطب والسقوط واندقاق العنق على هذا الطريق إلى الله عز وجل وهذا المجلس قد وسمته بالنذير العريان ما هو النذير العريان ربما يتعجب بعضنا الآن من هذا الاسم وأرجع بك إلى ما قصه رسول الله وإلى ما قصته العرب عن قصة النذير العريان إنه إذا قام أحد من العرب يوما فقال أنا النذير العريان صدقا لماذا لانه كان هناك قوم نزلوا وهم سفر وعرصوا بارض ثم انطلق بعض طلائعهم من تجارهم فبينما هو يسير في الطريق اذابغته بعض اعدائهم وهم لا يسمعون بوجوده خرج خلسه فاذا بالرجل ينظر امامه فيجد عدوه فاخذوه وربطوه وأوثقوه فانطلق الرجل من بين أيديهم بعدما تلمض وتلوى حتى انفلت منهم فلا زالوا يجرون خلفه يريدون أن يمنعوه من إخبار قومه والرجل يجري ويعدو وهم يمسكون منه ما استطاعوا فلا يكتنفون إلا ملابسه فلا زال ينزع عنه ملبس من وراء ملبس حتى بلغ القوم نجاته حتى بلغ الرجل نجاته وقد كان عاريا تماماً كما ولدته أمه فقام على تلة عالية ونادى على قومه وقال العدو الآن منكم على مرحلة وإنه سيهجم عليكم في الصباح فإذا صبحكم منح أكتافكم فالنجاء النجاء وأنا النذير العريان فصدقوه لما رأوا من هيئته إنني اليوم أريد ان اتحدث بين أيديكم عن هذا الطارق الغاشم عن هذا الذي لا يهاب عن هذا الذي يدخل على الملوك والسلاطين غير هياب ولا رجاع أردت أن أحدثكم عن ذكر الموت ولا أقول عن الموت فإن له مجلس خاص، لكنه مقدمة بين يديه إذا أردت أن تحسن خاتمتك فعليك أن تذكر الموت في هذه الدنيا كثيرا فإنه هو الصوت الذي يذكرك بالآخرة ويسوق القلوب برفق إلى الله عز وجل إنه ذكر الموت بل وكثره ذكر الموت فإن من أكثر من ذكر الموت وسع ضيقه وضاق من الدنيا واسعه ونزح قلبه إلى الله عز وجل حتى تراه يدب معك على الأرض الآن وقلبه يطوف حول عرش الرحمن عز وجل إنه ذكر الموت الذي أطنب الله وأسهب وأطيب في كتابه من ذكره وحظك لا على أن تتذكره وإنما حظك على أن تستذكره فتكثر من ذكره في مجالسك خاصة وعامه لأنه كما قلت هو بريدك إلى الآخرة الناس من حولنا يموتون يا عباد الله ونحن نحملهم الآن على كواهلنا ثم نواريهم التراب بأيدينا فأيهن والله أي قلب هذا الذي بعد ذلك ينكر وينكر أي قلب هذا الذي لا يخبت إلى الله عز وجل ويعود من باطله ومن ذاك المنكر أيها الاخوه إن لنا قلوب جلاميد كالحجارة أو الحديد كان ينبغي علينا الآن أن نتخذ كل سبيل حتى تلين هذه القلوب وذكر الموت من أقصر السبل فإن الله عز وجل كما قلت حضك كثيرا على كسرة ذكره لأنه اكسير نافع ودواء ناجع لتلك القلوب وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم ترى الأبصار وكما تعودت معكم حتى لا يذوب الكلام على الشفاء وتذهب الرصانة من الحجاء فأسهب بلا طائل فسوف أرتقي على ثلاث مراقن أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأوي هذا الموضوع وأم راسه وزروة سلامه المرقاه الأولى النزير العريان المرقاه الثانية رفيق الموت أما المرقاة الثالثة والأخيرة فهي تذكر ففر واسال الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقيه وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب إنه القادر على الجليل والجلل. قال الله عز وجل حاض يا من خدعت بهذه الحياة يا من خدعت ببعض طول في عمرك. قال الله عز وجل مذكرا لك باصلك ايها الميت. وان من خلق ميتا فانه ينبغي ان يرجع الى اصله ولا محاله. هذا اجماع عن اهل الشريعة والفقهاء قال الله عز وجل مستنكرا كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون انك لم ترجع الى الله ايها الميت الا بعد ان تموت موتة اخرى لذا ذكرت لك في اللقاء الفائت أن أبا بكر حينما أراد أن يعزي نفسه تأبينا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه فوجده مسجا قد مات قال أما الموتة التي كتبت عليك فقد زقتها يا حبيبي الموتة التي كتبت عليك لابد لكل أحد أن يذوق هذا الموت وذكرت لك في اللقاء الفائت كيف نعى الله لنبيه نفسه وهو أكرم الناس عليه فكيف بي وبك أمر مستيقن حادث بل وأكد الله عز وجل بلفظ العموم الذي لا يقبل تخصيصا قط قال الله عز وجل كل نفس زائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ثم عقب كل نفس زائقة الموت ثم عقب كل من عليها فان ثم عقب كل نفس زائقة الموت ثم إلينا ترجعون تخيل هذه الألفاظ المتفق عليها بين أهل العربية لفظ كل الذي لا يستسني احدا قط كل سيذوق وانظر إلى هذا اللفظ البشع الفظيع زائقة الموت تخيل لمن يتزوق هذا أمر ستتزوقه وما امره وافظعه وأفجعه لمن لم يكن مستعدا له وما أجمله من يوم لمن كان قد اتخذ له لمن كان قد اتخذ له استعدادا وأقبة تأمل جيدا وساق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث عدة عظيمة كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر وتأمل تلك الألفاظ يريد منك رسول الله أن تذكر الموت في كل لحظة إنني الآن ما جئت لأدعوك إلى أن تعيش حياة ناقدة أن يذكر المرء الموت صباحا ومساء. فيعيش في حياة النجدة أنا ما طلبت منك ذلك ولم تقل الشريعة بذلك بل ضحك رسول الله وأكل وشرب رسول الله لكن مع ذلك كان الموت على رأس قلبه يذكره دوما يذكره قلبه وإن كان بدنه يعمل في هذه الدنيا كما ذكرت لك في مجلس الزهد الأول إذا كنت تذكر قلت أنا لا أريد للأمة الآن ولا أنظر لها أن تترك الدنيا للكافر ثم تجلس الآن ناقصة عن أسباب الحضارة وإنما أردنا أن يزهد القلب وإن كان في كفك الملايين لكن يزهد قلبك قلبك فإن هذه أمراض مما يخص القلب فإذا وقع القلب في براس مرض منها قسى وإذا قسى القلب فجر ونعوذ بالله من فجر الملوك فالقلب ملك فإذا فجر الملك فجرت الجوارح لأنها خدامه تأمل جيدا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين وليست وصيته عند راسه ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يوصي لماذا؟ أفيوصي أحدنا وهو حي أم يوصي الذي خشي على نفسه الموت بلا يوصي الذي خشى على نفسه الموت فكأن رسول الله يقول لك في كل ليلة تنام فيها ينبغي أن تتذكر الموت ولا ينبغي لك أن تطمع في أن تشرق عليك الشمس فإن هذا أنقى لقلبك وهو مع ذلك, مع ذلك أتقى لربك وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى بكاء شديدا وفي زيادة صححها بعض أهل العلم قال فبكى حتى فزعنا فبكى حتى فزعنا يعني من شده بكائه وارتفاع صوته فزعنا قلنا سيحدث لرسول الله شيء قال فلما اقبل علينا قلنا يا رسول الله بكيت حتى فزعتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم او كذلك يعني فزعتم ان استاذنت ربي ان ازور قبر امي ان استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن واستأذنته ان ازور قبرها فازن واستمع فزور القبور فانها تذكر الموت مقصد شرعي ان تذكر الموت كثيراً, كثيرا كما ستاتي عليه الادله واخرج الامام الترمذي بسند حسنه الامام الهيثمي في المعجم وكذلك حسنه الشيخ الحويني حفظه الله كما في معجمه من حديث أبي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم استكسروا ذكر هازم اللذات فإن ولا ذكر في ضيق إلا وسعه استكسروا طلب استكثر يعني تكلف أن تذكره كثيرا وإياك أن تظن مني الآن أنني أريدك أن تخلو جانبا ثم تبسط يديك ثم تستقبل اناملك وتقول الموت الموت الموت بمئة مرة أو ألف لا بل الذي يقصده رسول الله هو أن يذكر المرء من انقطاعه وأنه غدا ربما لا يرى تلك الوجوه وأن حياته في أقل من لحظة ستنقلب رأسا على عقب فيجد حسابا ولا عمل بعد أن كان هناك عمل من غير حساب ينبغي أن ينظر إلى هذه الحفرة الباشعة ويعلم كيف تأتيه سكرة الموت أمر لو, أمرت لو أمرته لو أمررته على قلبك خشع وأناب وفزع استكسروا ذكر هازم اللذات وفي رواية صححه الحويني اكسروا ذكر هازم اللذات لكن هذه ابلغ او تبين الاخرى يعني اصطنع تكلف ذكر الموت حتى ولو لم يكن قلبك حاضرا وانا اقول لك لو انك تعملت الموت حق التأمل وكان قلبك هذا في ابعد واد لجاء خاضعا باكيا بين يدي ربه عز وجل ساجدا لانه كما اقول لك الموت فظيع بشع بشع وابشع ما فيه هذا الانقطاع وانا اقولها لك الان واجعلها في أذرك قرطى انظر اليه بقلبك يلين قلبك لكثير من إخواننا الذين يتشكون قسوة قلوبهم نسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا وإياكم تأمل جيدا وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الترمزي أيضا والحاكم وصححه ووافق الزهبي الحاكم على تصحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال, قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحيوا من الله حق الحياة فقالوا يا رسول الله إننا نستحي وهم يقفون عند هذا المصدر اللغوي إننا نستحي فقال النبي ليس ذلك لما هذا الذي تذهبون إليه ليس ذلك ولكن من استحيى من الله حق الحياء الحياء الحق شروطه من استحيى من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى وما حوى يعني بعينه ووذنه والغيبة ولسانه والنميمة ليحفظ الرأي الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتأمل ويذكر الموت والبلى ويذكر ومن أراد الآخرة ترك كزينة الحياة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياة وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط وقال محققه حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنصت لهذا الحديث قال ابن عمر دخلت على رسول الله عاشرة عشرة يعني أنا رقم عشرة قبل تسعة دخلوا عاشرة عشرة فقام رجل من الأنصار وقال يا رسول الله من أحزم الناس ومن اكيس الناس العاقل من الناس أعقل الإنسان من هو تأمل لأن ميزان العقل الآن اضطرب حينما كسف بال المرء حينما خرجت امه كامله برمتها يستخدمون الفاظ النصره في ارض المعارك لقوم يلعبون لقوم يلعبون ومع ذلك ترى النساء تزاغرد وترى الرجال يصفقون ويرقصون ولا كان هناك اشلاء ودماء واعراض تنتهك العقل الان له مقياس اخر يا الساده من اكيس الناس ومن احزم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا كما أقول لك ليس هو ذكر بالعدد إنما ذكر يمر على القلب فيجعلك مستعدا وأكثرهم مستعدادا للموت أولئك الأكياس الذين ذهبوا بشرف الدنيا وعز الآخرة اولئك الأكياس العقلاء الذين ذهبوا بشرف الدنيا وعز الآخرة وأخرج الطبراني ايضا بسند الحسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مات رجل عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال مات رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الصحابة يمدحونه ويذكرون من أعمال القرآن بل وأحفظ القرآن مانع عندي من أن أزني تأمل الآن لماذا حدث هذا التضارب بين القوة العلمية وبين القوة الإيمانية والإرادية مات رجل من أصحاب رسول الله فجلس الصحابة يذكرون أعماله يقولون كان يصلي وكان ينفق وكان يصوم ورسول الله ساكت فلما سكتوا قال النبي صلى الله عليه وسلم تأمل هذين الشرطين قال هل كان صاحبكم يكسر من ذكر الموت قالوا لا ما سمعناه يكسر من ذكره قالوا لا قال فهل كان صاحبكم يترك كثيرا مما يشتهي قالوا له لا قال فليس صاحبكم كما تذهبون إليه ليس هو في هذا الصلاح الذي تظنون وإن كسر عمله فشدان أيها الاخوه بين من قام بين يدي الله عز وجل وعلم أنه مقبوض وبين من قام بين يدي الله عز وجل وقد أفعن قلبه بطول الأمل لذا عقبت في المرقات الثانية التي وسمتها برفيق الموت إنه رفيق له دوما إذا أكسرت ذكر الموت طال عملك. وقصر أملك فإذا قصر أملك عملت للاخره ولا محاله أما هذا السبات الذي نحن فيه والركون الذي نحن فيه فإن ذلك لأن القلب لو نطق لقال جهارا نهارا على أعين الشاهدين أنا أعيش في الدنيا مخلدا ابدا قلب أحمق غافل إذا أكسرت ذكر الموت قل أملك وقصر هو رفيق الموت تأمل جيدا كيف شنع الله على الذين طال أملهم وهم الذين كفروا به سبحانه وبحمده لماذا؟ لأنهم ما ذكروا الآخرة فحينما نسوا الآخرة طال املهم لأنهم تعلقوا في الدنيا إن المرء يذكر حينما يعد لمجلس سوء الخاتمة نسل الله العافية فيرى ناسا كان الرجل منهم يبتلع الدنانير الحديد يبتلعها حديد بعدا من ذهب وفضة يبتلعها ويقول أموت وأتركها يقول الذي رآه فكنت أراه يبتلعها بالزيت يكاد تكاد روحه تخرج وهو يبتلع الدرهم منها رأيت رجلا يأكل حديدا يأكل معدنا لأنه احب الدنيا وخلد إليها أما الذي جعلها في كفه فلم تمس يمينه ينفقها في ضحوة من نهار ولا يزرف عليها دمعة إذا كانت تقربه من الله عز وجل ولو خطوة تأمل جيدا طول الأمن شنع الله عز وجل على قوم يحبون الحياة لا يحبون الحياة إلا للحياة ولا يريدون المكس فقط إلا لاصل المكس في الحياة تركوا الدنيا وركنوا الى الاخره فسقطوا في الطريق فاندقت أعناقهم قال الله عز وجل ولا تجدنهم أحراص الناس على حياة وهكذا من أخلد للدنيا فانه يزل وهذه عقبة الكأداء تدرون لماذا لا نحكي مجد الأولين السالفين من أجدادنا لأن خالد بن الوليد قام يوما إلى ملك الروم فقال جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الخمر شوفا لله عز وجل أما الآن فنحن نحب الحياة أكثر منهم لذلك منحهم الله أكتافنا ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة على حياة أي حياة كان حميدا أو ذليلا ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة والنتيجة والنتيجة بعد ألف سنة كما قال موسى وبعد يا رب قال الموت قال فالآن للأكياس يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة هذا تشنيع عليهم قال الله عز وجل زرهم لا تنظر الآن إليهم محمد قوم هلكوا لماذا هلكوا أي ربي لأسباب زرهم ياكلوا ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون من لم يستعد للموت فوجئ به والفجأة عذاب زرهم يأكلوا ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشيب ابن آدم ولا يزال قلبه شاب في خصلتين شاب شعره لكن قلبه شباب في خصلتين حب الدنيا وطول الأمل حب الدنيا وطول الأمل بل قال ابن عمر أخذ النبي يوما بمن كبيك كما في صحيح البخاري أخذ النبي يوما بمن كبيك يعني يريد أن يعلمه الحزم في هذا الأمر ثم قال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا هو قصر الأمل طب من أين يأتي قصر الأمل لا يأتي إلا بذكر الموت لذا أقول لك هو رفيق الموت هو رفيق الموت كن في الدنيا كأنك غريب لو أنني الآن غريب عن هذه البلدة وأجتازها ثم مررت وأردت أن اكل أتروني الآن أشعل نارا لأطهي أم أقول أي لقمة أتبلغ بها إلى داري لا الدار بين عيني هكذا يريد رسول الله من ابن عمر ففهم ابن عمر فكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك كان ابن عمر مهددا وهو حق لنا والله فالموت على رؤوسنا يقبضنا دون أي مقدمات وقد أخبرني بعض إخواني في هذا الأسبوع الفائت قال لي إن شابا يبلغ من العمر تسعا وعشرين عاما مات فجاه كان يمشي معنا هو صاحب له، يمشي معنا بكامل صحته، ثم سقط سقطة فمات. طلبوه فاجدوه قد مات. الموت يأتي بغته والقبر صندوق العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر وصححه الالباني رحمه الله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين كيف بلغ هؤلاء لما بلغوا اسمع؟ صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل وطول الأمل ويهلك آخرها بالبخل وطول الأمل يقول عيسى بن مريم عليه السلام هل رأيتم أحدا يبني على موج البحر دارا فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تتخذونها قرارا يقول ابن رجب رحمه الله كان معروف الترخي يؤذن لقومه فأزل يوما ثم قدم رجلا ليصلي وتعمل جيدا ثم قدم رجلا ليصلي بهم العصر فنظر الرجل إلى معروف وقال يا أبا محفوظ ولا اصلي المغرب فتربد وجه أبي محفوظ ونظر إليه وهو العابد الخاشع القانت وقال له تظن أن تعيش إلى المغرب اعوذ بالله من طول الأمل يقول ابن رجب رحمه الله في جميعه جلس ثلاثه من العلماء فقال أحدهم وتذكروا طول الأمل فقال أحدهم أما أنا فلا يأتي علي أسبوع حتى أظن أني سأموت فيه فقال أحد العلماء الجالسين أحد السلازة أعوذ بالله من طول الأمل رجل يظن أنه سيموت في هذا الأسبوع ومع ذلك ينسبه إلى طول الأمل فقال الثاني أما أنا فلا يجيء علي يوم إلا ظننت أن اقبض قبل أن تغرب شمسه فقال اعوذ بالله من طول الامل فقالوا فكيف املك انت يا من تنكر علينا الان قال اما انا فاذا تنفست نفسا ظننت انه لا يخرج حتى اموت وحق له اقول يكون المرء بين ايدينا ومعنا ومع ذلك ياتيه الموت ومع ذلك يسقط ميتا نظر اعرابي يوما الى بعير له اعزكم الله فوجده قد سقط منه على الأرض ميتا فاخذ يقلب بصره في جسد البعير يقول جسدك كما هو جلدك كما هو أعضاؤك كما هي فما الذي نزع منك فلا زال يكرر ذلك ويبكي حتى سقط مغشيا عليه إن العلماء العاملين ايها الساده كانوا لا يوصون بشيء مثل ما كانوا يوصون بتقصير الأمن قال علي رضي الله عنه إن اخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل فإن اتباع الهوى فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فيصد عن الآخرة انظر إلى بلواه يصدك عن ذكر الاخره فيصد عن الاخره واستمع الى هذا العاقل الانزع البطين العليم رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه الا وان الدنيا قد ارتحلت مدبره والاخره قد ارتحلت مقبله فهو لكل منهما بنون فكونوا ابناء الاخره ولا تكونوا ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل لقد قصر امل الناس ايها الساده وكان القبر بين اعينهم فعملوا لله عز وجل بجد واكثروا من ذكر الموت واستعانوا به على ذكر الاخره فكان لهم كقرقور مركب يسير يطوف بهم في هذا البحر العباب من الدنيا حتى ينفذهم الله عز وجل منه من هذا البحر العباب ومن قاموسه حتى بلغوا إلى الله عز وجل فكان الرجل يدب بقدمه على الأرض معنا ومع ذلك كان قلبه يشهد يشهد بعين بصيرته الدار الآخرة فتسبروا يا عباد الله شدة العواقب واحذروا شدة المناقب واخشوا سلبة السالب فانه والله طالب غالب أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا يومهم طرا وصاموا ونحن اذا امرنا او نهينا كاهل الكهف ايقاظ النيام ذكروا الاخره فعملوا ايها الساده وهذا هو الذي ينقلنا الى المرقاة الثالثه والاخيره تذكروا ففروا لكن هذا هو الذي نزيل عليه في الخطبه الثانيه اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا كيف كان أزدادكم يا عباد الله يذكرون هذا الموت ويعدون له المجالس ويتباكى بعضهم إلى بعض عليه بل ويوصي بعضهم بعضا إذا لقيه في الطريق عليه كان أمر حياتهم يدور على الآخرة فنزحت كما قلت قلوبهم إلى الآخرة فيا لشتان ما بيننا وبينهم ويا لشتان لورعنا وورعهم قال رجل يوما لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال يا إمام هل الفت ألفت وصنفت كتابا في الورع؟ فقال له محمد بن الحسن قد فعلت قال كيف وكل كتبك عندي فقال له اليس قد صنفت في البيوع في البيع والشراء فيه يظهر الورع وفيه يظهر ذكر الآخرة تأمل جيدا كان أبو بكر رضي الله عنه وإنما تجاوزت رسول الله لأنه هو الحاض على ذلك كان أبو بكر كما في الزهد لابن المبارك ينظر إلى العصفور على غصن شجرة ثم ينظر إليه وتبكي عينه ويقول من مثلك أيها العصفور تأمل رجل يحسب ما عليه في الآخرة من مثلك أيها العصفور تحط من غصن على آخر ثم بعد ذلك تأكل من خشاش الأرض ومع ذلك تنقلب إلى ربك ولا حساب عليك يا ليتني كنت مثلك يا ليتني كنت شعرة في جنب امرئ مؤمن أبو بكر رضي الله عنه يخشى الآخرة لأنه علم أنه سيقدم على الآخرة ولا محالة فكان يحسد العصفور على ما به كيف؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها يوما كما في الزهد أيضا لابن المبارك قالت عائشة رضي الله عنها لو ددت والله أني ورقة شجر تسقط فلا يدري أحد بها قال أبو الدرداء لو ددت والله لو كنت كبشا عند بعض الكرام فذبحه لاضيافه ثم انقلب إلى الله عز وجل فلا حساب ولا عذاب تأمل جيدا للذين نظروا إلى الآخرة كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجمع أصحابه في كل يوم من الفقهاء والعلماء ثم يجلس معهم كل ليلة ويقرؤون سورة قاف ويذكرون الموت وما بعد الموت ويشتورون فيما بينهم كيف نصنع إذا متنا قال الذي يرويها فلا يزال عمر بن عبد العزيز يبكي ويبكي معه أصحابه حتى يطلع الفجر بل ذكروا أيضاً ذكر اهل السير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في سفر فكان إذا عرس الناس أي ليلا ينزل ابن عباس ويصلي من الليل قال بعضهم فاقتربت منه فوجدته يبكي ويقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق يكررها ويبكي فوالله لقد رايت تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة البكاء تدري ما هو الشراك البالي هو الجلد البالي يعني بالمجمل كأن تحت عينيه قد تقطع من شدة بكائه رضي الله عنه فاحسن الله عز وجل له خاتمته كما ربما اذكر لك في مجلس حسن الخاتمة تأمل جيدا يقول ابو معاوية ما لقيني مالك ابن مغول الا وقال لا تغرنك الحياه يا ابا معوية. لا تغرنك الحياة يا أبا معوية. إن للقبر لشأنه. إن للقبر لشأن. إن للقبر لشأن. وجلس يوما سفيان الثوري مع مالك هذا ابن مغول. قال فتذاكر الآخرة. فتذاكر الآخرة. فبكى. فقال سفيان الثوري أما والله لو وجدت أن أقبض الآن. يعني على حالة أبكي فيها من قشية الله عز وجل فقال له مالك بن مغول أما أنا فلا والله لا أريد فقال له سفيان ولما مجلس زكرنا فيه الآخرة وبكينا فأي شيء أنفع من هذا فقام مالك من بين يديه وهو يبكي يجر ازاره وهو يقول أخشى معاينة الملك أخشى معاينة الملك أخشى معاينة الملك يعني اخشى معاينة النظر إلى ملك الموت إذا جاء ليقبض روحه بل روى أهل العلم في مساندهم باسانيد صحيحة أن رجلا ممن يذكرون الموت هكذا رأى رسول الله يوما وعليه برد جديد يلبسه صلى الله عليه وسلم فنظر الرجل إليه وقال يا رسول الله هب لي هذا البرد يعني أعطيه إيايا فنظر النبي إليه وقال نعم سيد الكرماء لا يرد طالبا ولا سائلا فقال له نعم فلما انقض المجلس دخل رسول الله بيته ثم خرج إليه بالقميص وأعطاه إياه فلام أصحابه فلامه أصحابه فلامه أصحابه وقالوا الآن قد علمت أن رسول الله لا يرد سائلا فتسأله بردا جديدا يلبسه رسول الله لأول مرة يعني ما تركه رسول الله شيئا فقال لهم الرجل لقد مس هذا الثوب جلد رسول الله فوالله ما أخذته إلا ليكون لي كفنا. أتكفن فيه زمت؟ قال الذي يرويها فكان له كفن. تأمل يعد كفنه الآن علامة وأمارة على أن هذا الرجل يذكر الموت كثيرا بل ذكر الزهبي في سيره عن بعض أهل العلم أنه أنهم دعوا إلى الصدقة فوجد امرأة أخرجت ثوبا لا تملك إلا اياه لا تملك إلا ثم تصدقت به وكان قيمة الثوب درهما واحدا فتصدقت به المرأة فلحظ الرجل منها الإخلاص فقال لا أنا أشتريه منك فباعته له المرأة تدرون الذي بدرهم كيف اشتراه هذا العالم اشتراه بألف درهم ظن فيه الإخلاص يدرؤون العذاب بكل سبب قال فلما سئل لماذا شري شريته فقال لأجعله, لأجعله لي كفنا فكان بعد ذلك له كفن أيها السادة إن أثار أهل العلم كسر في ذكر الموت واجتماعهم عليه ووصيتهم به فاتقوا الله عز وجل واعلموا أنكم نازحون إليه وهذا شاب إنما تاب إلى الله عز وجل حينما أليس قد أخبر رسول الله أن نزور القبور لأن النظر فيها يذكرك بالآخرة أليس قد ذكر الترمذي في سننه بسند صحيح عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على القبر بكى بكاء شديدا فسئل عثمان في ذلك فقال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه تأمل ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه فروى ابن الجوزي في تبصرته وكعمل جيدا وبها أختم روى ابن الجوزي في تبصرته أن شابا ما ترك باب معصية إلا وطرقه كبيرة كانت أو صغيرة ثم كانت أمه راء من الصالحات تعيزه وتذكره وهذا الشاب لا يرعون ولا يرجع عن غيه فمر الشاب في القبور يوما لأقول لك الموت أعظم زاجر فمر الشاب في القبور يوما فرأى عظما بارزا من أحد القبور فأخذه بيده لينظر إليه فتفتت العظم في يده فرجع الغلام إلى نفسه وقال أنا على شبابي وقوتي وهيئتي أصير بعد زمان هكذا يفتت عظبي أصير بعد زمان هكذا فلم يملك عينه أن بكى بكى الزاني والسارق وقاطع الطريق إن الموت أعظم زاجر فبكى وانطلق إلى البيت وتأمل فقال لأمه وقد دهشت دخل عليها خاشعا منكسا كاسف البال اغرورقت عينه بالدمع حتى قطرت من دمعه لحيته فقال اي امه ماذا يصنع السيد بعبده الابق اذا رجع اليه يعني العبد الذي هرب من سيده ثم رجع اليه فقالت له امه اي بني ويطعمه اليابس من الطعام ويجعل في يده الغل ويلبسه مسوح الصوف فبكى الغلام كثيرا وأجهش ثم قال أي أماه الآن فألبسيني مسوح الصوف وأطعميني اليابس وضع الغل في عنقي ويدي فاني قد أبقت من الله زمنا طويلا ثم عدت اليوم إلى سيدي تقول أمه فكان يخلو في محرابه يقرأ القرآن ويقوم من الليل ويكثر الصيام حتى زلقه الصيام يعني صار نحيفا قليلا ضعيفا من جدة عبادته فكانت أمه تقول اي بني أرفق بنفسك فيقول أماه الرفقة أريد الرفقة أريد يعني أنا الآن أتعبها هنا لتستريح في الآخرة الرفقة أريد قالت أمه فاستيقظت يوما في جوف الليل فسمعته يقرأ القرآن على عادته ومع ذلك وقف عند آية يكررها بصوت ضعيف حزين باك لا يتجاوز الآية يكررها ويفكر فيها فوربك نسأل أنهم أجمعين عما كانوا يعملون يقرأها ويتدبرها ويفكر فيها قالت أمه فسمعت وهده على الأرض يعني سمعت شيئا سقط على الأرض فانطلقت إلى المحراب قلت اي بني أجبني يا بني قالت فلم يرد علي فنظرت أمه إلى وجهه فرات عليه امارات الموت فقالت يا بني متى اللقاء ستموت الان متى اللقاء تريد أن تطمئن على آخرته فنظر الغرام إليها بنظرة ضعيفة وقال بصوت خافد كانما يناديها من جوف بئر سحيقة أي أماه إذا لم تجديني في عرصه القيامة فسلي مالكا خازنا النار عن ثم قلبته فوجدته قد مات فانطلقت المرأة إلى خارج البيت تصيح وهي تقول هلم للصلاة على قتيل النار للصلاة على قتيل النار, للصلاة على, قتيل النار للصلاة على قتيل النار قال ابن الجوزي فلم يرك اليوم قط أكثر جمعا ولا أخزر دمعا فهذه والله توبة التائبين وهذا والله عمل الصادقين وهذا والله ذكر للذاكرين فلو رأيت أرباب القلوب والأسرار وقد أخذوا أهبة التعبد بالأسحار وقاموا في مقام الخوف على قدم الاعتذار يخفون يوما تتقلب تتقلب فيه القلوب والأبصار عقدوا عقد الصيام وما أتى النهار وغضوا أبصارهم ولازم غض الأبصار وسجنوا ألسنتهم. فليس فيهم مهزار احزانهم احزان سكلا ما لها اصطبار ودموعهم لولا التحري قلت أمهار ووجوههم من شده الخوف قد علاها الصفار والقلق قد احاط بهم ودار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار جدوا في انطلاقهم الى خلاقهم وراضوا نفوسهم بتحسين اخلاقهم فلو رأيتهم رأيت قوما والله اذابهم كرب شوقهم اتدري ما الذي حبسني وحبسك عن لحاقهم حب الدرهم والدينار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار فقم يا عبد الله لله في الدياج وابكي بين يديه بدمع كثير مغزار مدرار وقل اي رب تبت اليك عساه ان يقبل منك فهو العزيز الغفار ولو قبل من أحدنا سجده لأدخله الجنة ووقاه لفحة النار وارتجس في الدياج لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آسارهن ذنوب فيليت أن الله يغفر ما مضى من الزمد أو يعذن لنا فنتوب إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب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 ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أستغفر الله من وصفي طريقا لم أسلك ومن تجارتي برأس مال لم أملك أعوذ بالله أن أتعزز بشيء من معصيته أو أن أتزين لكم الآن بما يشينني غدا عنده نزلوا قريبا في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا ونزلت بالبيداء ابعد منزلي اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا